بسم الله الرحمن ا ل ر ح ي م و إ ل لكله مزت المزه الذي جمع م ا ل ا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لا ي ن ب ذ ن في الحطمة وما أدراك م ا الحطمة نار الله. نار الله نار الله المقدة و نار الله المقدة و التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده إنها عليهم مقصده في عمد ممددا